قصيدة الجبين الشمسوي كلمات الشاعر فيصل الرياحي رحمه الله أداء عبد الله بالنعيم الله أكبر دندن الفكر بالنغمه الحزين والقلم يرقص على الحرف والقلب يعوي الهواجس ليلها ليل مير الله يعين أترقب طلعة الفجر والليل سروي يا لا لا لا لا يا انا الفكر بالنغم الحزين والقلم يرقص على الحرف والقلب عاوي الهواجس ليلى ليلى ما ابطل عه الفجر والليل اسروي من عيون الشعر اخذت السمين من الثمين اتى خيار شمخ القاف واحط خوي وادري أني ما قدرت أرضي الناس اجمعين العقل احجام ما تستوي ما تستوي كل نظرات تختلف بين عين وبين عين قيل بالامثال كلم ما يكتوي وفالعرب فنجالطين وبهم فنجال الصين كم حظظ يغضب الله ذاع يا ابو العاشقين اقفز كل المسافات وطيها طاوي من دوعي ذكريات يا والحنين يقدح الإحساس والحب سلطان قوي أتذكر همسات الليل بين السهرين والكلام العاطفي والكلام المعنوي ماذا تن المي قادر تنصب لكمين فالعيون السحيرة يا الشمس يا جاملك كلمتك رجعتني خطوتين ويا فاضي أهلتي خليني حبلي ملتوي انا من دوحتني نجوم العرب لو تعلمين قم خضي بين القانوة الهندوي ترسم الصحر على جلدي ألوان السنين فيما ربع لبتن مجدهم ما ينغوي فيما رابع لابتين مجدهم ما ينغوين